20 جُزْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَمِيّ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ مُنَاصٍ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَى مَدْيَنَ قَضَيْنَا لَهُنَّ مَعَ بَأْسٍ عَلَيْهِمْ مطر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 أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها الرواسي وجعل بين البحرين حاجز أي لهم الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَا عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَخْلُقُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إن كنتم كُلُّ يعلم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الْآكَاتُ عِلْمُ فِي الْآخِرَةِ بَلْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيِّذَا كُنَّا تُرَابًا وَبَأْنًا أَيْنَ الْمُخْرَجُونَ لَقَدْ عَدْنَا هذا نَحْنُ وَبَأْنًا مِنْ قبل هذا إلا ساطر الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان الْمُجْرِمِينَ المجرمين ولا تحزن عَلَيْهِمْ وَلَا ولا فِي في ضيق مما يمكرون مَتَى متى هذا إِن إن كنتم صادقين قُلْ عَسَى عسى أن يكون ردف لكم بعض الذين تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَعَلِيمٌ مَّا يَخْفُونَ الصُّدُورُهُمْ وَمَا يُنَوِّنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَوْلَا رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَفَكَّرْ على الله إنك على الحق المبين إنك لا, تسمع إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا وإذا ولوا مذبرين وما أنت بهذه العمي دلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجًا مِّمَّن كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَاعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا كَذَبْتُمْ بِآيَاتِ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذلك وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَاذْهَبْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنَا نُذَاقُ ذِكْرَى وَثَرَى جِبَالًا تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَأَمَّا ومن جاء بسيئة فكبت وجوه في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين ونتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتد لنفسه وما أنضل فقل إنما أنا من المنظرين وقل الحمد لله سيريكم سي آياتهم فتعرفونها وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم تاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْهِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَارْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابًا وَمَحْزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ فقالت امرأة فرعون قرة عين لولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصه فبسلت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على على أهل بيتي يكفلونه لكم أم له ناصحون فرددنا إلى أمه كي تقرع عينها ولا تحزن ولتعلم أنه أبنى حق ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شداً واستوى آتناه حكباً وعلماً وكذلك المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتطلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضوا عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه وعدوم مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما نعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائف يترقب فإذا الذي استنصره فإذا الذي استنصره بالأمس يسرق قال له موسى إنك لغوي مبين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 ولما ورد ما أمذى وجد عليه عمة من الناس يسكن ووجد من دونه ممراتين تذودا قال ما خذبك قال ما خذبكما قالت لا نسقي حتى يسدل الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم ثمل إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته يحظاه تمشي على السحيا قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القسس قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحضار نيامة استأجره إن خير ما استأجرت القوي الأمين قال إني يريد أن أنكحك إحدى ابنتين أتين على أن تأجرني ثمان حجج فَإِنْ اَتَمَن فَعَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدَ أَنْ شُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ يَبْقَى فَلَكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّ مَلَأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ وَاللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فلما قضى موسى لأجل مسار بآله آنس جانب الطور نارا قال لي أنكثوا وإني آنس نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو من النار لعلكم تستنون فلما أتاها نودي من شاط الواد لأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني, إني أنا الله رب العالمين ونلقي فَلَمَّا الْقِيعَاصَ فَلَمَّا رآها تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَاللَّامُ ذِرَاءٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اخْبِلْ وَلَا تَغَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّعْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كانوا قوما قَالَ رَبِّي نِيقْتُلُ مِنْ نَفْسٍ فَخَافَ أَنْ يَقْتُلُون وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْسَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَنْ يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكذِبُونَ قَالَ سَنَشُدُّ أَزْرَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا السُّلْطَانَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَسْلُونَ إِلَيْكُمَا فلما جاء موسى بآياتنا بيناته قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا, وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقمة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملم ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا آمان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني, وإني لا ذنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 بصائر للناس وأوذى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ خذينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا شاء ناقرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطري إذ ولكن رحمة من ربك لتنذن قلما ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا فياقُونَ ربنا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إلينا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ الحق من مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا أوت لَأُوْتِي مِثْلَ مَا أُوْتَ مُوسَى أَوْ لَمْ يَكْفُرُ بِمَا أُوْتَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرَ وَقَالُوا إِنَّا بكل كَافِرُونَ قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أنهم يتبعون أهواءهم ومن يضل ممن يتبع هواهم بغير هدى من الله إن الله لا يهدن القوم الظالمين ولقد وسلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إن الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما سبنوا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما, ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هذي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبع هذا ما كانت ختم من أرضنا أولم نمكن, أو نمكن لهم حرما آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وما أتيتم شيئا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبق وأبقى أفلا تأقلون أَفَمَنْ وَعَذَلَ وَعَذَلْ حَسَنًا فَمَلَاقِيكَ مَمْتَدَعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ ثُمَّ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ بَيَأْمَنُ يُنَادِين فَيَقُولَ أَيْنَ الذي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا رَبَّنَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَذَعَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَأَرَوْنَهُم عَذَابَ لو أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُون فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَهُمْ يَعْلَمُونَ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشتكون وربك يعلم ما تكن صدوره وما يعلنون وإن الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قُلْ أريتم يا جعل اللَّهُ عليكم الليل إلى يوم القيامة من الليل سر مذن إلا يوم من قيامة من إلا غير الله يأتيكم بالضياء أ فلا تزمن قل أريتم جعل الله عليكم النهار إلى يوم من النهار سر مذن من قيامة غير الله ومن رحمته جعل لكم الليل والنار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوما ينادي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق للي وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغوا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نسيبك من الدنيا وأحسنك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيت على علم عندي أولم يعلم أن الله قذل لك من قبله من القرون من هو أشد منه من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أتي قارون إنه لضحاظ عظيم فقال الذين أوتوا العلم ويلكوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصامرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينسرونه من ظن الله فما كان من المنتسرين وأصبح الذين تمنوا ما كانوا بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لما يشاء من عباده ويخدر لولا أمن الله علينا لخسب بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فلا خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن يرادك إلى معد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين فما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يسدنك عن آيات لا بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء نهالك إلا وجهه لا الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أفلامي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا أم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبِالْإِنْسَانِ مَوَالِيَدُ حُسْنًا وَإِن جَاءَكَ لُؤُثِكِ بِما لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُ إِلَيَّ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ومن الناس من يقول من عبد الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله ولن جاء نصر من ربك لا يقول إن كنا معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمٍ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَنْ يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ فقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبذ فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهو ظالمون فأنجيناهم أصحاب السفنة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومي عبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دور الله أرثانا وتغلقون إفشا إن الذين تعبدون مين دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا وعبدواه وأشكروا له إلى أن ترجعوا وينكذبوا فقد كذب من, من قبلكم وماذا الرسول إلى البلاغ المبين أو لم يروا كيف يبد الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فاذروا كيف بدأ الخلق ثم الله يشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون فما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من ظون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأيسوا من فأولا كلهم عذاب أليم فما كان جواب قمي الله أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون فقال إنما اتخذتم من دون لا ينفانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فمأواكم النار فما لكم من ناصرين فآمن له نوت وقال, وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتنا وعطيناه أجله في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوتا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أي إنكم لتأتون الرجال وتختعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جاء بقمه إلا أن قال ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال ربي سرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا ملكوا آل هذه القرية إنا لا كانوا ظالمين قال إن فيها لوتا قالوا قالوا نحن أعلم بما فيها لن نجي أنه آله إلا أمرته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوتا سيئا به وضاق به ذرعا وقال وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنَّا مُنَجُّكَ وَآلَكَ إِلَّا مِرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آلِ الْقَلِيَّةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ قَالَتْ مَدْيَنُ خَامْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ عَادٌ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمَّا سَاكَنُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ فقهرُونَ وفِرعُونَ وهمانَ وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ فَسَكَبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلَّنَا خَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُ الصِّيَحَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ من أَغْرَقْنَا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 إن الصلاة تنها عن الفحشاء والموكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسنعون صدق الله العظيم